إله بجا هي بوليمه واهب العطره يناديك ويلا يا عيني يا حتي ويلا مش لك عايز أعبه وما طلع وياك عرفه شو كتبناه من صعيب سيدك انت رفيه ويا ساعة العيلة بحر ريدك إيش ولا مش تأكل وما وقف بالعهد ايي مرضلو يا سيد يديه عرفك يا سيد يديه ويا فاي يا عرفك للطاير مرضي يا سيد يديه ويا يغيدك تح طايره زيل وصايب هاي يا من تحمن ما لن تحمل يلد بس بالشدة ولا بلا قلب يا داك الحاضرتك شاي تسول قلب تسول قلب ويعدي ينخل كيف تد صبر زيارة قبرك بقلبك في ضئل حسر كلف جرح شري ضيبة وإذا حال أجل يمك صرب قبرك وش يسوي هي هم بترابك انا بترابك يا عفريت وين بايح من الالم اتنا طار جوعك عامل يا يشكي يا شكي وكل عامل يشكي شكي الحسين كل عامل يا يشكي يا Voi en kai,